صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى وتزودوا ليوم العرض على الله فان عن قليل سنرحل جميعا من هذه الحياه الدنيا تنقطع الاعمال وتبقى الارصدة فنسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من اهل الجنه عباد الله فيما مضى كان الحديث عن فكره الليبراليه وكيف نشات هذه الفكره في بلاد الغرب وكيف اعتنقها كثيرون ممن تستهويهم كلمه الحريه والحديث عن الحريات والذي يهمنا ايها الاخوه ان نتحدث عن المفلسين من العرب والمسلمين الذين اعتنقوا هذه الفكره فصاروا متناقضين وتلونوا بالوان الطيف عاجزين عن مواجهه مجتمعاتهم بل في قراره انفسهم هم يغالبون فطرهم لان الله جل وعلا فطر الناس على التوحيد ايها الاخوه المؤمنون كان من حديثنا ايضا ان تحدثنا عن اتجاهات هذه الفكره وعن امور كثيره تتعلق بمعتنقي هذه الفكره ونواصل الحديث ايها الاخوه فنقول ما علاقه الليبراليه بالدين هل يوجد علاقه او لا يوجد باختصار شديد الليبراليه او الليبراليون يقولون ان تكون متدينا او ملحدا هذا شانك لا دخل لنا في دينك لأنه لا يوجد مرجعية مقدسة عندهم كما مر معنا في بلاد المسلمين هؤلاء يظهرون الإسلام فكيف يتعاملون مع هذه القضية هم في الحقيقة يتلونون كما مر معنا حسب البلد فكلما كانت البلد محافظة أكثر كلما حاولوا الاقتراب أكثر إلى تحقيق ابجديات الاسلام في بلاد المسلمين لا سيما البلدان المحافظه كبلدنا الليبراليون مطالبهم مع الاسف الشديد وهذا من قله عقولهم تكاد تنحصر في قضايا تتعلق بالمرأه حديثهم عن الحريات يكاد ينحصر عن حريه المراه وماذا يقصدون يقصدون باختصار شديد تحرير المراه من احكام الشريعه فيريدون المراه ان تكون كالمراه في امريكا واوروبا تستقل تماما عن الرجل وهذه اهم قضيه عندهم بعض الناس قد يكون عنده رده فعل مثلا على موضوع التصوير وهذا لا شك حق المراه ان تصور هذا من اعظم الفتن المرأه ماموره بالقرار في البيت والاحتشام تصور لا شك ان هذا يعني الا للضروره طبعا فهذا الشريعه تستثنيه لكن احيانا هم يريدون مثلا بالبطاقات ان تكون المراه معها بطاقه مثل الرجل تماما في كل شيء ما لا يريدون القضيه قضيه صوره لا هم يريدون استقلال المراه تماما عن الرجل لا يوجد وصايه لا يوجد ولايه اذا ايها الاخوه الذي يهمهم في تحرير المراه هو تحريرها من احكام شرع الله المطهر وبالتالي الاختلاط بين الرجال والنساء لا يقبلون الكلام فيه ابدا تحرير المراه مما يسمونه بالنظره الذكوريه ولعلكم تلحظون ايها الاخوه في بعض المقالات في الصحف وبعض هؤلاء المهووسين يتكلمون عن ان المجتمع عندنا مجتمع ذكوري كلمه غريبه مجتمع ذكوري اذا فيه مجتمع اناث يقولون النظره الذكوريه هي التي تهمش المراه يعني اذا طبقنا احكام الاسلام معناها اننا نهمش المراه الرجل الان يتزوج بدون ولي والمراه لا بد لها من ولي من الذي قال هذا والله الله سبحانه وتعالى يقول وليش ذكرك الانثى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولى لا تسافر امراه في الصحيحين في البخاري ومسلم لا تسافر امراه تؤمن بالله واليوم الاخر الا مع ذي محرم هذه الاحكام هم لا يقبلونها ولا يقوون على ان يقولوا ان هذه الاحكام مرفوضه يتلونون فتاره يريدون فهما جديدا للنصوص وتارة يقولون هذه النصوص صالحه لايام النبي صلى الله عليه وسلم والاوضاع تغيرت ويرشقون من خالفهم ويصفونه باوصاف بشعه لا يتورعون عن مثل هذه الاوصاف ولو كانوا عند ولو كان عندهم شيء من المروءه والاخلاق على مبداهم يعذرون المخالف هم يقولون المسلمون او العلماء متشددون اقصائيون لا يقبلون الفكره الاخر انتم لماذا لا تقبلون الفكره الاخر اذا استولوا على صحيفه اقصوا كل من يخالفهم اين اين الحريه اين التعدديه يا مجرمون اين التعدديه اذا ايها الاخوه قضيه المراه عندهم قضيه خطيره جدا هي قضيه القضايا الاختلاط تاييد الاختلاط عمل المراه في كل شيء سكرتيره تعمل في المكاتب حتى تعمل في الشارع لا مانع يريدون ايها الاخوه ان يرفعوا قوامة الرجل ووصايه الرجل على المراه الشرعيه الوصايه غير الشرعيه لا يقبلها حتى المسلمون لكن الذي قال الله عز وجل انه حكما شرعي لا بد ان نلتزم به لاننا مسلمون فهم يطرحون كثيرا مثلا سفر المراه بلا محرم ولماذا لا تستقل المراه عن الرجل في اشياء كثيره جدا عند مراجعه المحاكم الى اخره ويريدون بذلك الانفصال التام بين ولايه الرجل والمراه من القضايا المهمه جدا والكبيره عند الليبراليين نسال الله تعالى ان يهديهم وان يكف شرهم عنا قضايا كبيره جدا قضيه الحسبه مبدا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر غير مقبول نهائيا لانه يصادم اصلا فكره الليبراليه الليبراليه تقوم اصلا على ان يفعل الانسان ما يشاء بدون وصايه لا من دين ولا من سلطه ولا من حكومه ولا من اجهزه ابدا هذه القضيه قضيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اعداء اعدائها هم الليبراليون وبعضهم ايها الاخوه يوجه سهامه للمحتسبين لرجال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لانه لا يستطيع ان ينكر هذا المبدا لان المسلمين اجمعوا على ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اعظم شعائر الاسلام وبعض العلماء عدوه من ركنا سادسا من اركان الاسلام الى هذه الدرجه نعم واقرا النصوص الوارده في القران كثيره جدا يذكر الله عز وجل هذا المبدا وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من القضايا الكبرى عندهم ابطال مبدا الموالاه والمعاداه في الله الدين لا يفرق احدا عندهم الولاء والبراء هذا الكلام ينزعجون منه اشد الانزعاج ولذلك يسمون الكفار بالاخرين والكافر بالاخر حتى كلمه كافر لا يريدون ان ينطقوا بها والقران مليء بمثل هذه العبارات الليبراليون ايها الاخوه في البلاد الاسلاميه يتصفون بصفه تكاد تكون جامعه لهم كلهم التلون والكذب الكذب الصريح والتواطؤ على الكذب والاتفاق على الكذب وهذا يفسد وهذا يدافع عنه عندهم اتفاق على الافساد بطريقه عجيبه جدا وهذا واضح في توبه بعضهم فان بعض التائبين والتائبات من هذه الفكره الخبيثه فضح القوم شر فضيحه اذا مارسوا الاعلام مارسوا كل انواع الدجل والاقصاء للمخالف وهم في الحقيقه مضطربون الى حد كبير جدا حتى فيما بينهم لكنهم يتفقون ويدافع بعضهم عن بعض متى اذا كان المستهدف هو المسلم صاحب العقيده الصحيحه صاحب التوحيد الذي يرفض الالحاد ويرفض تعطيل الشريعه اما المحتسبون فهؤلاء اعداء اعداء القوم هنا سؤال مهم ايها الاخوه هل الليبراليه فيها حسنات الجواب فكره الليبراليه لا تخلو من بعض الجوانب الايجابيه لكن ايضا يجب ان نقول ان كل حسنه موجوده في هذه الفكره فهي موجوده في الاسلام بل انها عاله على الاسلام فلماذا هذه الفكره سؤال اخر ومهم ايضا هل يوجد لبرو اسلاميون كما يسمون الجواب بعض الذين يوصفون او يصفون انفسهم بالاسلاميين ولهم تاريخ في الفكر الاسلامي او الدعوه الاسلاميه هم في الغالب ليسوا علماء ولا طلبة علم هؤلاء فتن نسال الله العافيه فحاولوا مغازله الليبراليين والله عز وجل اعلم بالنوايا الله سبحانه وتعالى يقول والله يعلم المفسده من المصلح النيه بينهم وبين الله لكن هؤلاء قدموا تنازلات خطيره ومارسوا التمييع والتلفيق والتكلف محاوله منهم ان يقدموا الاسلام بصوره يرضاها الجميع وهم في الحقيقه غافلون عن حقيقه قرانيه ثابته وهي سنه كونيه لا تتبدل وهي لا بد ايها الاخوه ان يوجد اعداء للحق لا يمكن لا يمكن ما دامت الدنيا باقيه لا بد ان يكون هناك اعداء للحق يقول الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ويقول تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ويقول تعالى وهذه الايه لو تاملنا فيها ايها الاخوه تتضح لنا حوايا كثيره جدا لان بعض الناس يظن ان الكفار بجميع فصائلهم واعداء الدين الذين يقتلون المسلمين ويعذبون المسلمين يقول ان هؤلاء الاسلام لم يتضح لهم فهم يحتاجون فقط الى دعوه هذا غير صحيح فيه اناس شياطين يقول الله تعالى ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه تصوروا يا اخوه الملائكه ينزلون من السماء ويقولون لبشار الفقر وشبيحته عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لو نزلت الملائكه اليهم ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى خرج الناس من القبور اموات باكفانهم وقالوا انتم على خطا انتم على خطا ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا يعني حشر الله عز وجل كل الايات امامهم قبلا وهم يرونا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله يا اخوه يجب علينا ان نفهم القران هناك نوعيات من البشر شياطين فهؤلاء ليس لهم الا احكام الشريعه الجهاد فرضه الله لحكم ومنها هذه النوعية من البشر أيها الإخوة المؤمنون يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلعلك تارك بعض ما يحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل اللبرالية أيها الإخوة الكرام فكره متناقضه ومناقضه تماما لمفهوم الاسلام مناقضه للتوحيد مناقضه للعقيده مناقضه للتصور الاسلامي والمنهج الاسلامي مضاده للحكم بما انزل الله تحارب الشرع وتحارب الاخلاق الاسلاميه وتحارب القيم وتحارب المفاهيم الصحيحه وتحارب الفطره وتحارب مبادئ كثيره جدا يصعب حصرها مثل الولاء والبراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و... إلى آخره فالليبرالي أيها الإخوة المنضبط بأصول الليبرالية هو في الحقيقة يدعو إلى الإلحاد ويرفض الأديان كلها والذين عندهم خلط يقول أنا مسلم أو أنا كذا وأنا لبرالي في الوقت نفسه هنا تنبيه مهم أيها الإخوة الكرام كثير من من يدعون الليبرالية هم محدودو العلم والثقافه بل ضعيفو العقل وبعضهم مدمنون مدمنون مخدرات ومدمنون للمسكر الليبرالي الجلد ايها الاخوه قليل مع الاسف في بلاد المسلمين الليبرالي الجلد يعني اكثرهم من, من هؤلاء الذين يمارسون العربده الليبرالي الجلد قليل في بلاد المسلمين لانه في الغالب لا يقبل الا الالحاد ولكنه يتلون ويناور ويلمح احيانا اما خوفا من السيف او خوفا من ردة فعل المجتمع الاسلامي اي مسلم ايها الاخوه اي مسلم يفقه القران والسنه لا يتردد ان هذه الفكره فكره كفريه نسال الله العافيه والسلام ولكن نظرا لما ذكرناه من وجود التخبط لدى كثيرين ممن يعتنقون هذه الفكره فالحكم على الاشخاص يجب ان يكون بعلم وعدل بعض الليبراليين ايها الاخوه يصلون ويصومون وعندهم صدق في المعامله ولديهم مبادئ جيده وهم قله ولديهم شبه فهم يرون ان الليبراليه لا تصادم الاسلام فهؤلاء يحاورون ويجادلون باللتي هي احسن واكثرهم اكثر الليبراليين همج لا طاقه لهم بحوار ولا جدال وليس لديهم منطق يكرهون المواجهه ويمارسون كل الوان الافساد والفساد فنسال الله تعالى ان يكف شرهم عن المسلمين هذا حكم الليبراليه فالواجب شرعا ايها الاخوه ان نتعامل معها بهذا الحكم وان يحاورون وان يرفع امر من يصدر منه نسال الله العافيه الكفر والالحاد ان يرفع امره الى ولاه امر المسلمين ليطبق عليه احكام الشرع وان ينصح كل من يعتنق ولو شيء يسير من هذه الافكار ويجب على العلماء وطلبه العلم ان يبينوا بطلان هذه الفكره وان يردوا على من ينادي بها ايا كان ومن ذلك ايها الاخوه ايضا من واجبنا جميعا ان نعزز مبدا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان نعزز ايضا تدريس عقيده الولاء والبراء للمسلمين خاصه الشباب والجيل الجديد وان نجادل دعاه هذه الفكره الخبيثه بالتي هي احسن وان ندعوهم الى التوبه الى الله ونقيم الحجه عليهم كما يجب ايها الاخوه تحصين عموم المسلمين خاصه الشباب والفتيات وذلك من خلال نشر العلم الشرعي الذي هو خير وقايه خاصه ايها الاخوه القران الكريم وتفسيره القران الكريم من ينشرح صدره للقران وتفسيره والله لا يقبل مثل هذه الافكار ونبين تهافت كلام هؤلاء ونرد عليهم وننكر منكرهم بالطرق الشرعيه والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون نسال الله تعالى ان يحمي شبابنا من هؤلاء وان يجعلنا جميعا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين صلى الله وسلم على نبينا محمد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 بعض الذين اعتنقوا هذا الفكر الخبيث شرح الله صدورهم للحق فاعلن بعضهم توبته من الرجال والنساء ممن يسمون بالمثقفين والمثقفات فهؤلاء الذين تابوا نشروا غسيل القوم وفضحوهم شر فضيحه بينوا للناس كيف كانوا يتواطؤون على اسقاط بعض العلماء وكيف كانوا يجتمعون لمحاربه القيم وبين بعض التائبين ان كثيرا ممن يدعون الاخلاق والمبادئ انهم كانوا لا يكادون يفيقون من شرب المسكر نسال الله العافيه وبينوا فضائح كثيره جدا بعد توبتهم وهذا في الحقيقه يا الاخوه يعني والله يفرحنا ان يرجع الناس الى الله سبحانه وتعالى ايا كان التائب سواء كان ليبراليا او كان ملحدا او كان فاسقا ظالما مجرما الله عز وجل يفرح بتوبه العباد ونحن نفرح بتوبه اي اي انسان يرجع الى الله سبحانه وتعالى فاننا نفرح بتوبته هؤلاء الذين تابوا هم في الحقيقه اعظم شاهد على العار الذي وصل اليه هؤلاء القوم الذين يدعون الاخلاق والحياديه ويحاربون الارهاب على زعمهم ويحاربون التشدد وهم اكثر الناس فسادا وافسادا وخرابا اخلاقهم فاسده كذابون مجرمون يفترون على الناس لا يتورعون عن ان يفتروا عن على انسان مسلم غافل يقذفونه بابشع الاوصاف ويخلعون على العلماء أوصافاً عظيمة جداً لا يجرؤون على خلعها على كلابهم في الغرب فهذا كله ولله الحمد فتح من الله عز وجل فبعد هذه الفضائح أنا لا أدري كيف سيتكلم هؤلاء لكن يبدو أن وجوههم لا تعرف الحياء والذي لا يعرف الحياء لا بد أن يواجه بالطريقة المناسبة لمثل لمثله فنسأل الله تعالى ان يفضحهم جميعا وان يقينا شرهم وان يرد كيدهم في نحورهم انه على كل شيء قدير وان يثبت التائبين منهم على الحق انه سميع قريب اللهم اهد ضال المسلمين اللهم اهد ضال المسلمين اللهم اهد ضال المسلمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اختم بالصالحات اعمالنا وبالسعاده اجالنا واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم اننا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا ان تعجل فرج اخواننا في سوريا اللهم عليك ببشار وجنوده اللهم مزق ملكه اللهم مزق ملكه اللهم مزق ملكه اللهم عليك به وباعوانه من حزب اللات ومن الايرانيين عليهم من الله ما يستحقون اللهم عليك بجميع الباطنيين اللهم نكل بهم يا رب العالمين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم نجي اخواننا المستضعفين في الشام اللهم نجهم برحمتك من القوم الظالمين وانصرهم على القوم الكافرين اللهم انزل عليهم الطمانينه والسكينه انت ارحم الراحمين وانت العليم الحكيم اللهم عجل نصرهم اللهم عجل نصرهم واعننا جميعا على نصرتهم انك على كل شيء قدير اللهم امننا في اوطاننا واصلح ولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد